بسم الله الرحمن الرحيم الافلام لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق.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 أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا, وتكونوا من بعده قوم صالحين قال قائل إنهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في رياضه الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقيطه بعض السياره ان كنتم فاعلين قالوا يا مَا ما لك لا تمن على يوسف وإن ناله لنا صحون ارسله معنا غدن يرتع ويلعب وان له لحافون قال اني لا يحزنني ان تذهبوا به وأخاف ان يأكله الذئب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 والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسمين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 وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْءَابُهَا نَرَبِّ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ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 أهلها إن كان قميصه قد من قبل إن كان قميصه قد من قبول فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دبر قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكِ إِنَّ كَيْدَكِ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَرْضِعْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ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 وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقد طعم أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا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 مِنَ الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي من يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين.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 قال احدهما انني أَرَانِي اعصر خمرا وقال الاخر انني ارى احمل فوق رأسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله اننا نراك من المحسنين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 Yākūlūhūn sabā'n ęjāfū, wāsabā' sūnbūlātīn hūbūrīn, wākūrā yābisāt. Yā, āyuhā l-mālākū, āfūnī fī rūūyā, āīn kūntum lī rūūyā tāʿbūrūn. Qālūū, ādāthu وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أكتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات حضر وأخر يابسات, وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دابا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 فاسألهما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من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 وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِي في الكيل وأنا خير المزيلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقابون قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعلون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 ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله شيء الا حاجه في نفس يعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثرن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 كذلك كيد مالي يوسف ما كان لياخذ اخاه في دين الملك الا ان الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا اي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 أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه. إننا راك من المحسنين. قال: ما الله أن أخذ إلا ما وجدنا متاعنا عذبه. إن إذا اللظالم فَلَمَّا سَيَأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثُقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلِهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَوْعَبْتُمْ فِي يُوْسُفَ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 قالوا تالله لقد آترك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي يأت بصيرا فألقوه على وجه أبي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم اني لا ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إن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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَى إلَيْهِ أَبَوِيهِ وَقَالَ دُخُلُ مِصرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِينٌ وَرَفَعَ أَبَوِيهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُو لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأوِيلُ رُؤْيَةٍ قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من, من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي